بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّيمُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهِ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 ثم جعل نسله من زلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا نفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم ما من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 وَلَ نُذيقًَا نَّهُم مِنَ العذاَابِأَدنادُونَ العذاابِأَكبرَرِ الْعََّهُمْ يَرجعون وَلَ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 وَجَعَنا مِنُم أََّتَ يَحدونَ بأَمرِنَا لََّ صَبَروا وَكَانوا بآياتنَا يوقِنون إِ رَبكَهُ يَفْصلِل بَينَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فِي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 تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى غاذ الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون